الزكيات في بعض الأخيار عن الله الدعالى فما تظن بالنفوس الشريدة الممتفية انتهى ويجب علينا وحنواجه أن نعتقد أن لا تكحرن أن لئمة ائمة الأربعة تأفرت آيين والسفيانيين والسفيان الثوري فقير عسنا هو الأوزاعي يوداود دعو الضاهري واحصار بن راهويه بوصائر لامته اما القوال ايك على هدى اليهين انون ايت ولا التفات لمن تكلم فيهم لو ملع سماوت تكيكك وحضله وقرمي وحكشاي راهم برئون او حي بريء فيهين والشاه او فساقا للجمهور يعني الصحيحه وعوايا او رعايه الجمهور في الفروع واحد ولله تعالى كو اصيره ولله تعالى فيما حكم عليه امار عالم وان المتهد وحال يعني وحا يعني امتى تقعلفه او حاله باسابته وان مغتئه في جفنه لا اثم من ذنب واو بل يؤجر فمن اساب فله اجران وان اخطا فله اجر نعم تنغثر المجتهد ذو فله ادي يعني اتهاد كسطو دولفله اثم اتفاق الذنب اتفاقا ادي اتهاد كصيراهو وإذا باو مجيد ونيسوشرن وعلى انطلا وعلى ان وعلى غير المجتهد يعني وحاق وجوا ايقواله ان دائما صار صر مذهبا ذهبن صار له معينا او معيناها جعل حديث الاختلاف اختلافة حديث كيسي رحمه الله يريد جواز الانتخال وقورة او كوبانان انها مثلا بين اتكي قوصة لاخرة اتكي قوصة حديب اذي شروط مذابكة مثلا بدلت في مذابكة شروطة يعني اوه لو تقليل سهي اذي التقاني اضبرت لح شروطة الاذة والشي تخطوه على غيانات هو التخاني يتمنح في القرطي يتمنح في القرطي ويقوم بلانتاك وحاكا مدى تنوح كخاذه وطنوح كخاذه لديه تنوح, تنوح كراعده وحاكا قددتها يبضي وحاكي يحشي للجو بعدها بتحنفي وحالوصارها ويسي قرين لها انتا شافعيني وحلو صارها يعني انها ويسي يعني اوه اوه صارتي مرسى تلفيق أسلعه و اصبوري حن واصبر امه هاي هايلي حلف في هالدناخه الشافعه مرخخه هدي شافعه تد حلف محل ادي قد عينها خساره كتاه على رو بريسا يعني حصل وهو لا تا استا وشد نارها ان منكا ويسها برين اان لكن هو برتيت صار لهات ماذا قيل كاذي احسن قوة يعني منوضا مغابل اسحا قبنا و يعني و ملموس كلامش يعني و من هاكده شافعي يعني و عصواء ملموس كلامش ايو ما ها ايوا هي انتاس انتاس بحاكو عيما هيسا حدي طابو يعني انك كابورين هذه تاوه الذعكه بريزو تستوا لكن تاس غير تكروم شريه اسس بجيرين تقوم لو يعني انت واه غضية الحديث هو وا اسكينا الاختاء ورحمه يعني <تصفيق> البنالته ماذا بجور وما تقل لجور والصحيح عند الشافعي جواز بناش لكن لا يجوز تخليط الصحابه صحاب ذي مذهب أي خوائن لما تطور مذهب أي خوائن ساسس شعوري مبانانا التابعين مبانانا تابعين تي سري إمام حرمين عسيره من كل من يدنو مذهبهو ما اللهم يدون مذهبهو محايل صحابه تي مذهب تي مل الديوانين تابعين تي مذهب تي مل الديوانين لديوانين دراد دي دي. هو شروط اللي اوغي درا ده دي ان لاثار شباب ما بنانه وحلاله ثالثه افرتان افتها معاي الملعب افرتان وفافين قطوله لغي يعني مطلقه دي تغيير في سوا عبدادي تخصيص عام قيادي تخصيص في لو عبدادي غير كود خلاص محاولة إنتك لاتبعضودي إيكراع سنايا بقواهن صحابته بقواهن صحابته بقواهن صحابته بقواهن طابعينك بقواهن نعم نك آميهن وفقادة كميته أو مقالدينهن غير الأئمة الأئمة ذا وحان إحين أوه لكن الأئمة كالاته مثلا دعو دوز وحان إحين الناس سابسوا دي علمي ود أسليوهن يجوز تقليد لغيره اربعين على القاعدة كتغان شعره الله وبنايهي لكن في العمل اللي نفسي ليه هاي نفسي عمل في الكادو حمو وضعه ما افتوه كرو حبه لما يجيلي كروه إلاك عمله نفسي يعني غير الاربع ويعني اسخبته وبنايهي يعني حدي نسبة ديس اللي اوقي هاي اس اوقي يعني كاستغليد يعني انا صار ساعس اوبيل اوش رو ديس ناس كل مية لكن رخصيارك انا سراعن الاشار وحي ايه تروخصي اخوان انا سراعن اه محاوي مده اول بكي يكفضل تربط ربقة التغليفة كبعيزة وإلا حد يكلم ببانانا ابن عبد السلام يعني وبنيي جواز يعني وراعي واطلاق جواز اطلاق مقيد مكاني واطلاقي وعالم حنبله حديته سوى او انحلال اسكوداريين اول سوشيال انتوا وداري هي من عمل في مسألة بقول امام ليس له العمل فيها بقول غيره كيف عمل فشو مسأله بقول امام ليس له العمل فيها بقول غيره اتفاق ان اراد به اتفاق الاصوليين فلا يغضاع عمل حكم هاي على اتفاق الفقهاء والكلام فيه و الا فهو مردود ونفروض فيما لو بغي من آثار العمل الأول على كل حال انت آدم تغليدك انتخالك دول عديداً انت, انت عوائد مسألة سريجي لذا حنفذي أخذ تعترام فلغيني على وجهي واستغليد فؤوم ان لصار مبنى ثاني انا طور يعني اسحب دي سي مبنى هاي مع الدوره بجران. لكن ان انت او مغيص قالها بعد مغوه طلاخي طلاق الطلاق قاص في ولا ياخذه الله سبحانه وتعالى لان الفروع الاجتهاديه فروع الاجتهاديه لا يعقب عليها اي مع التقليد وهو ذهاب منه الى جواز التقليد المرجوعي قال هو راجح سيحي اي كالراجحة قال كالأس... كمرجوح اسراعي قال بعضهم ما مر من منع تتبع الرخص على الرخيوي الا لن يقصد به مسلحة دينية و الا و الا سو قصد مسلحة فلا منعه مجره كبيع مال الغائب هواي مال كنقل غائب هاي مال كيسي بيعيسي هواي فإن السكي أفتها بأن, الأول بأن الأولى تغليده الشافعي فيه سيدي تغليد السافعي الله سارتو لاحتياج الناس غالبا في نحو ما كونه ومشروب إليه والأمر إذا ضاق الأمر إذا ضاق هدو عليهم اتسعى بعد التحرير الفدية في تقرير بالتكاو بتكروه الم فتحرر المحرمي اللقصه والاوله اولى تغليد الشافعي لمالك فيه كما افتى به الافشيت وذهب العنيف الى امر الانتقال مطلقا قال ففتح القدير المنتقل من مذهب لمذهب باجتهاد وبرهان اثم عليه التعذير اصلا شوقاني وايد عليه تعزيره فتره غديره ثم عليه تعزيه بدونه ما اولا واقس من مذهب لمذهب باجتهاد وبرهان اجتهاد المقارنة حج يالسه عروسة وقوله اختيار كاذنة امسك حوالي نكياس وادنباو عليه وعيد تعزيره اه هاي اللي انتان ضم لأنه يعتبر كل شيء وحيال سواء أركان بركي عن الجراء تغليد كوحالو بنايا على الهري صدح شروط الله يجمع بينهما على وجهه لما مذهب كتو قورت يكتو يخالف الإجماع خاص إجماع خلافة يتهم حق لم يدع نايا ولا يوليين ولا شهود فإنه لم يقل به أحد أحد هريء وإجماعة مجرور لأود الله الكرياء وطاعصنا بلا ولي ولا شهود يعني شروط أسودجيه حتى خطوة النكاة أكتسي وحيكتاه واجب تدبنى اسك خبطان أو يعني كؤنصا وخشت إلا رعوة جيدة ماذا يعني انتاسي عن غيري جلس المهم وضو وهو ما خالف الاجماع اما القواعد الكلية اما القواعد قياس جلي خلافه وهو يعني نقل عن الحناب نقلع ونقلع عن الحناب التي ما يدلل لجوازي وهو انتخل جماعة من المذاهب الاربع كجوريا جراح من مذاهبه لغيره منهم محاكمة ده عبد العزيز بن عمران كان مالكيا فلما قدم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مصر تفقه عليه شيخ الأساسك أهرستي وأبو طرف مذهب الحنفية السككوري إلى مذهب الشافعي السكوري ابن عبدالحكم مسرق مذهب مالي بسككوري إلى الشافعي ثم تبادي عادة مالك يسون عضيه وأبو جعفر بن نصر الحنبلي إلى الشافعي السكوري والتحاوين مشهور واي شافع ياسك وغريح للحنفي والإمام السمعاني ساحب الأنصاب وين من الحنفي ياسك اس قغوري إلى شافع ياسو قغوري والخطيب البغدادي انه الإبنfe والبرهامي إلى الحنب على الأنصاب وأنه الي من الأول الشافع ياسك وغوري محلز شافع ياسك وغوري أه نعم بدون دهان حنبل يا سكشوري لحانه يا شغوري طب اخا جاب بعد الشافعي يا <تصفيق> ابن دغغ العيد مالك يا شرطي الشافعي شغوري ابو حيان الظاهر يا سكغوري شافعي تنقا كل اسبوع يا شافي <تصفيق> انما اكلنا يعني ودرهني وخرجنا عند الكتاب بكتاب كا يعني جد في سطصناي وكبحني وقال شده حاجتي حاد ذا دا... احاجدي بق... ولو باه اد دلوقت دلوقتي دلوقتي. وقد ذكر جمع انهم من المهمات وحيال كاصون شيرن وحبلان كوتنيه التي مهمات في يعني أو جاء تعاينوا اتقانها تعالوا او الا الصغوا اسعوا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بما جهلنا Madakirnubi manastina bifullik, ya ladeef. Amin. Rabbi üssirulatu asiru ainiya kareem. Amin. Többana salavatullahi vuselamu alaihi v'asabi. Akhidul amiri, imam ka khadisha risi, alhediyete, uqatu, suhtul صحت بن رواه اخذ الامير امير يعني غاب حديثي معنا امامك يو وعير وكيله هي سي يو وكل هذه هذا شغله ودي الهديه هديه اقاتاب صحت بن رواه وقبل القاضي غاب غاب ولا طب ها فشوة اوقاته كفرهم كفرهم كفرهم الامير امير كخاضرة هذه هي معنا امامك انه وابتس على الوضع وقت غاس امامك ارجوه وقت ارجوه من حبينا اوهي هوس تيسي اح هوس وكيلك اح الهدييه تأيقات أشقاطه يعني سوحتن بولي واي سوحتن بولي واي سوحتن بولي واي معنى حرام واي سوحت وحالوهي بركة باب إياه بركة باب إساء بولي بركة باب إساء أصل كيسي وحالوهي سوئش الغالي من السحتي ساحت المعنى هي إهلاك هلغت واجر الغوغم واجر سوحته وحواه وحياله وكسر كيسي حراوة عن ايهان تا حديث وحاوك وهميت سيد عمر او كاني باس او كاني حل عجر او قيله قيلتا عجر كيسي عجر وين او قيلتا عجر كيسس او كاني فبعدي مكسوكاني فبعدي كبعدي أسوهمت عشون يعني اختضام بسوهمت لنكلف دعوة عشوكان سدي فعاش لي يا أمير المؤمنين يغضلي حكمي قضاءا حون وفصلا وقضت وقلبحه وقلبحه حون وقلبحه الحكمي لا اسيامو فين لي واحد كلاص وطي داو انا فصل الفهد و سدي او عدخل لوصبي من البعيد قيل كلا وصبي اونثه ولا بحثن الحكم اخر سما فصل الفهد و سدي عدخل لوصبي ولوصوو يمر البعيري عنينا صاحي و هو على عمر وحاسره الله اكبر وحاسري دواء حاشه سدي حاشي ده ملوبه لكن وقع اسمها لي ما شاء الله قرى شد جهولي في الامان طودي ما شاء الله yani talab mal ro bayan amal ka aur diwi aur khotli meri yani hadiyan kalukena boli wa in تذكرها بيدوها تذكرها بارديرها وانت قرر كتخاذ الجرين وذلك أعتقد تخاذها تطلع كتخاذها ومع أردك جرين كانوا يقولوا سوقوا كينان قريبوا كينان ومع التاجر ماها وحقه وعيقراما وحقين المسيو وجعلها ذو وحواسي فينا مع ناس اللي خطاء ومع أردك جرين تفاوين تاجرين تفاوين من المقاودي ومقعيس بلوك إما هاي لوك وك إما هاي ورأي كينا يعني, يعني بسبوحي أطودي يال كذا كينا هاي كينا برسوق أي كينا وهي واسي كل وحلو جيدة حتى أقوصوا إيشو أقوصوا إيشو أجيلو الجيدة كل بيت قولي اللي واي خاسب مره أخذو الأمير معني كوانا وخجراها وما شدموا كجران بمال جو وعلى صوبه هايو اديق لو كانه سحت بول و عي عمر جباله دي النفطي سحاسر ما الكتو دغا ني لله في حجمي اخا و عبون وغافي قابل اوغلاش هيزي الرشوه تسوبلابو الطوبلابو كفرون معنى رشوة رشوة رشوة لما ستحدى بلغة هانية وهم دين معنى وحلو جيدة منك قادرة وحلو سيها باطل كأس وباطل حق أسوه يالو وحقا أس بريو وحلو سيه يعني أسنى كفر واحد سعطي باكمين كفر كفري واحد عاصل وصيها وصيها بادل انا وصقو وحي حقها انا وبربونيو وعلى كامل رشال فرخو فرخ شمبرتي يعني هدي مغعيزة قللو هاي سوتاتي على الكامل فخونتين هاي سوتاتي أميهي عورتي سوتاتي كفر كفري واي هديس استو هدي دي لا هدي استو كاليكت حلالة فاش وضاء وقلاش هاي ديس حلال كدكتو فاني كفر كفري وهاي وإلا هدس حلال الشينا أسوقي يا ناس حرامي هاي أسنى غاد الله كحرام لما ذي أسقر سيني هاي وحاله وضاء هنا الله وحواي وحي لمت حي على حدي حديثي حديثي وهاي الأهدو اللذي بيننا وين كان و بينهم جارد طلك لهنايا عالناي الصلاه وصلاه دوه النبي الذي بيننا و بينهم جارد يا انا يا طلك لهدايال وحرج دهايال وحلوي الصلاه ومن ترك صح والابلي يعني كفر ما شو له هذه الحراره دي كفر وكفري الحراره دي هنا او پھر سے يا او يعني هي حرام امور قشوه حرش حرام ايوا قاعد على كل حال وضوء بهال وضو يعني قشوه دي ودي دي ح من القبائر كمته هاي خاض الشذذين هذول بالقبائر كمته وعيد بدنا سو اوري هذا الشذذي وكبائر دي ودينا مال القبائر هاي علي مها فير وحل عبير قبور ما اخذ يلعبريك لما ذا يعني بحوايه قابل ان اساك وحي هي يعني قبور اسعدي, أح... أسعدي ما مي, مي او مغيص امير كان وحل عبير اخذ هي معايا الامير ملوسيها ين امامي مدفينها ملوصيها وحسكو حكمي ملوصيها وعلوصيها اكسو جعلاذو اكسو جعلاذو اكو قويستو وحاس عام اه حديث اما غادية وحال الوصيها واحتلم اي حونك اله انت دوري الوصيها اله سي وعداه انت بدلو الوصيها نووي وحسليها امام نووي رضي الله تعالى عنه ومن خسائل المصطفى نبي خسائز تيسة وحاكمدة صلى الله عليه وسلم قبل هدية ناس لهاي خسائص الكبرة سيدي وكشي قبل هدية هدية ناس أقل هذا نبيه وحاهاي غير كيسي خلاصه ومن حكامك شان هو ايه نبيه يعني خسائز تيسة وحاكمدة هدية لو كان اسخاته جعلنا قلبي اسمى لك يكروا الها يجلنن قلبك لك عليه الصلاه والسلام وللي يكروا استتم حيته امير جميسي اخري على العبره قاضي وحال قبول لما بمع اخذ ال يعني العبره هي لما وجدك هيك مزي وعيدك غد وين وعلى ايش قاضلة حافظك حسو ابو حافظه قليله وصيودي وغولاش لا خليا لفظ فس اوغلال امر تلماس اوغلال ان حاشه اوغلال امر الريس وغابان والاكتي انت امير امام قهار هاي حسين درن اليدي معي الوقت وسادس ليلى الميثاقان وفجرا استاذ يسي اخذ شيء يسير عم سواق او أمحا شعوري إنا الغابة هاي لشي يسير بوها كل بي وسأقول الله سوبنا سلوات الله وسلامه عليه وحاشره سيد علي سلحة الله وحاشره أخذنا وحاشره فألك سادس الشبادي وحانك قاضني من فيك أفقادي يعني أفقادي أيوة فالكا فالكا. آية ورسي عن أنك هلنيت وعفا لكاذي أخذنا فعلك حمزة لقلي يوفالك الهراء فالك يعني اي فالك فالكاذي وعنك غاضني من فيك أفكاذي هذا الكاذب فيعن أنك لحد لا يساعد سهيري فعلك وعنك غاضني من فيك أفكاذي بعد مركزة السهيرة نقول محلو الطاب كان يبق قص دينيه قسوه فقلوا عن وضع وحال هو هبل في عن, عن المخشط او يعني هذه هذه هبل في عن حساسه الانا وحاسه اشوف في عن هي قال يعني وحوايه هذا جدكدي وابسشن انا ساس عليها نوكي بوكي او مثلا وحاسمغلي قول ليها يا صالم لي. الله وحدي اسلام الله لبيك ساسوه يا صالم توحات ساتها انس بشياء ساسك نبوت قلائم ادام اعضل كاسمغلي بقى عاس انه بشياء نمسفر ايه ساسوه قلوه ايه اما سلم بعد جريها يو اسمغلي يا واجد لها ala kul al khair ishrb walo dhama yani wa mar ka asri warkani barkisub hay aska asbah liha hasan liha liha ya khadra ya khadra liha خضراء وعوايق يعني قرية وايق وخيب نفتيد على وضائل خضراء في عغاب نيد أخذنا فأن مكان نوي مكاسة سيلي أخذنا فألك من فيك في أخرجوا بنا إلى خضرناك فما سل فيها سيف ملسي ولا مانع من التعجز مجر وقاس يعني سيف بالوسيوان سدي يناخت الخير الله صبحاي فرح الله يا خضره خضره محل استعماره خيره محل استعمارات عليا اللي يا, يا خضره هذه خضره بلدان تاسوريا يعني او كميته fiber حجادي كميته ابو فوي خضره الهراها خذنا فالك فيك وما سلى فيها سيف السيف لمصيبن قام كاذي وحنقاوني انك هذا من فيك افكار لحد النسعيه وقاس وذوق ولدي صلوات الله وسلامه عليه وحاشره اخر الكلام ورطوالا او في القدر قدرك ورمات اخر الكلام وكلامه والا أولو رمو ولا قدر ولا أخرى في القدر قدر كفيك سلوهضر للشرار أمتي وأمدي وشرعته دي أشرعته دي أعلو قدري في آخر الزمان آخر الزمان كو أمدي وشرعه واسع دي أعلو قدري أعلو أخرى شراره وماتي رواية وحاكمل شراره هذه الأمة أمو دان شرطه بقوة شرط آله أخرى قدر قوة رمو واي قدر اوح قوة رمو وقو حظلو وحاقه ري مع الهراء أبي أبي أبو الأسود الدولي الهراء يوسي وقويه ومعتزلين تي جبريد إقواله قدر إلهي قدره وحكو حضله بيكا يعني الوهري وخاسي معنها انتواعي معنى كيك عبد القويسي من آهيري هذا من غضاء الله تعالى قوك لو حاسري ما هو من غضائه وحاس عمل الله على كل حال انكم عقبنا خير شر بإله أفضل قتره لكن شر إله ملاو نسبه هايو في آخر الزمان زمن كآخر كيسي زمن الصحابة اللّه تعالى عنهم حيال زمن كوري زمن كواي او خير الأزمان أخار قوده لهم عجزات كيسة أسكمدها صلى الله عليه وسلم غيب أسكورمه وعدعي على كل حال قود جبريل هراء قدرة إلهي سبحانه وتعالى أدونك وحصله يمال إليه عيلي أدونك وكأن في أيام وتزللذن وعليه مايا اله ما هو اصير عصب صحابه على كل حال لما غبى حتقولوا فيو غود فل ان بجران وايوه طرفه وهاي كهايان نازل بكيدي ازدي ادونك يعني اله هسه مصير ومخرب وهي الساعه اشاعره غبطه وايه هو على الذيده وحواه وحي يعني وحيد فوبسد بالاهي وقدر الترايد هو الهي قدري لكن وحي فن اضيع اصوب نغتي فالله نفس بما كسب درهينه ونهايه ديال كسبه مده اي وحي وحيا وهاب الله الهي اصول الاراده الذيسي